عليلتكم عليلتكم بقيت الوحدي بالدار عليلتكم بقيت الوحدي بالدار ولا طاريش لي فانوجا بالاخبار عجب طويل سافركم يا تو انا بتكول هاي ليله دوم بقيت وحدي بالدار بروحي تشوب نار الغاض بلا لحظه ما انعيفتوني اهم طفله هم كل هذا وتركتوني بقدما يحيد دمعي قوضة وما ظل دمع بيعوني عليكم أم الشي ردوا علي ويخذوني ردوا علي ويخذوني انشد الداري عليكم واسمع جواب وحيد انتي وهلت يا طفل غياب ارفع الصوت يلضع عن كوم انا بتتوم عليلتكم بقيت الوحدي بالدار عليلتكم بقيت الوحدي بالدار عليلتكم بقيت الوحدي بالدار ولا طاريش لي فانوجا بالاخبار عجب طويل سافركم and I will be with you and your love and your love and your love My life is 100 in ما يحتمي الفرقاكم قرب قضي لي الأجل يلخذت عمري وياكم تنسوني نفرضي الأهل بس أنا ما أنساكم بس أنا ما أنساكم جاع يوسيف ولا خل الأب يحير وظنكم يا هلي ظلتوا بالبير إذا هالبير أخذكم نسيتوا أنا بتقوم Bukat Il-Wahdi Bil-Dar Ali-Lat-Koom Bukat Il-Wahdi Bil-Dar Ali-Lat-Koom Bukat Il-Wahdi Bil-Dar Walakari Shleifan سيتو انا بدي كو هالليله بقيت وحدي بالدار كل دمع من عيني تهالي تشرح اظم احزاني مو كل شو يرجع عليك ع جيت لك بار ثاني وقلت لي ابقيت ام لي وقلت انا وما رد لي وما جاني جاني تشم ما جاني لك من يقعد وياي الوحدي بالدار عليلتكم بوقيت الوحدي بالدار عليلتكم بوقيت الوحدي بالدار ولا طاريش لفان وجابي الأخبار عجب طويل سافركم نسيتوا أنا بتكون تكون بطاقة الوحدي بالكار يا طيعي رقيلهم منكو يصل بدكم تيعيش بهم هاي وقيلهم يلطيف لديم ما واحد يلضغي و العم تيزي نبشي مهي مشتاقلك يا بالفاول بل جنتي يريد يا عم هيت بل جنتي يريد يا عم هيت قلب قاس قلت من نشوف أنهز عباس علي صعب هاجركم نسيتوا أنا بتوم عليلتكم بوقات الوحدي بالدار عليلتكم بوقات الوحدي بالدار <سؤال> اخبار عجب طويل شافركم نسيتوا انا بيتكم هاي ليله تكون بقيت لمن ميشيتو يلغ عين ما قلتو ظل الطفل سكن وروقا يامين زادني بقلبه العل وشافاني بس وحد الزمن هضم الزيمن شيحي يمله هضم الزيمن شيحي يمله إذا أنا من أشاهدكم لذلك قررت يا أهلي منام تجوني مع يسيتو انا بتكم عليلتكم بقيت لوحدي بالدار عليلتكم بقيت لوحدي بالدار عليلتكم بقيت لوحدي بالدار عليلتكم علي بصوت الرادود الحسيني مل عباس السعيدي للشاعر أزهر الأزرقي الهندسة الصوتية مؤيد الإسماعيل وأبو إيليا التميمي